نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِالْقِسْطِ قُلْ إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز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 انتي غرفه لتاويلي وما اما انك كو اننا اول ربنا Trump